والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد يمون جاتي الليمان التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وتود الذين جابوا الصخر في الواد، وفي العون في الأوتاد، وفي العون في الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فأك فيها فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فَأَمَّنِ الْإِنْسَانُ إِذَا مَلَتَ لَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ فَأَمَّنِ الْإِنْسَانُ إِذَا وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا وَأَمَّا فَيَقُولُ رَبِّ أَأَنَا كَلَّا بَلَى تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ بَلَى تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِ تَقُولُونَ تُرَاكَ أَثْلًا لَمَّا وَتَقُولُونَ تُرَاكَ أَثْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا 121. إذا دكت الأرض دكا دكا 122. إذا دكت الأرض دكا دكا 123. وجاء ربك والملك صفا صفا 124. صفة الصفة وجيء يوم إذن بجهنم وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكر يوم تذكر الإنسان وأن له ذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. في يوم إذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أية النفس المطمئنة. يا أية النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي. وَارْقُ لِي جَنَّتِي